وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد مَا جاءك مِنَ العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 وَحيثُ مَا كُتُم فَولوجُهَكُم شَطْرَهُ لِأَلا يكُونَ لِنَّاسِعَلَكُم حُجَّةٌ إلاا الذيينَ ظَلَوا إلاا الذيينَ ظَلَوا مِنْهُ فَلاَا تَخْشَوهُم وَخْشَعونِي وَلِئؤُت مَامَتيِ عَلَْكُمْ كمامَا أرسَ الن فيِيكمُمْ رَسُون مِنْكممْ يتننوا عَلَكْ آياتن وَيُزَكيكمم وَعلمِّمُكم الْ الكِتابَ وَالحكممَ وَعلمِّمُك الكتابَ والالْحكممَةَ وَيُعلمِّمُك مالَْ تَكُ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 وَل نَبلَلُوَّكُمْ بِشَيْءٍ مِن الْخَوْفِ والْجوُوعِ وَنَقُص مِنْ الأأَمْوَالِ وَْأَنفُسِ والالثَّمات وَبَشّرِ الصَّابِرين الذيينَ إذَا أصَابَتهُم مُصبَة قالوا إ للَِّ قالوا إا للِلههِ راجعون.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 إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتاب من بعد ما بيناه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم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 إِلَهُكمُ إلَهُ واحدد الله إه إِللا هو الرَّحْمنَ الرَّحيِيم إِ فيِي خَلْقِ السَّماواتِ والالْأَرضِ وقتتنَا فيِي الَّلِ والهار وَالْفُلكَِّ التي تَجرِي فِي البَحرِ بِمَا يَنْفَع النَّاس وَماَا أنزَل اللهَّهُ منِنَ السَّماءِ مِما إِ فَاحَ بِهِ الْ الأررضَ بعد موْتِها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 ذلكَ ب بأن اللهه نَزَّل الكتاب بِحَقّ وَإِن الذيَّينَ اختفُ ف في الكتاب فيِيش قاط بيد.